الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضنانة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 هم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم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 فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْبِيْهِمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا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 وصنوا ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون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 فَقَالَ أَمْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا يأتينكم هدى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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لعلكم تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتَّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بارِئِكُمْ فاقتلوا أَنفُسَكُمْ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 اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون نبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.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 فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرف فمسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْنَّمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وَقَالُونَ النَّاسُ حُسْنَهُ وَأَتَيْمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤمنونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه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 قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبرين وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق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 الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير من أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ لو يردونكم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا كفارا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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 أَهْطَر بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ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 قالوا نعبد إلىهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلىه واحدا ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِم لَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبنتهم التي كانوا عليها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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ يا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 مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون إن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 أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الذياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حنانا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 نزل الله قالوا بلنتبع ما ألفينا عليه آبانا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْطِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 طيبات ما رزقناكم ويشكرون لله إن كنتم إياه تعبدون إن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 اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالْبِرِّ أَن تولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى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 وَأَنَتَصُّوُّ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ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 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّانِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ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 وأتموا الحج وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 وقنا عَذَابًا النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن جل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إلَيْهِ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بَطِيعًا بَيْنَهُمْ فهدى الله الذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم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 فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم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 ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن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 فَإِنَّ طَلْقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَيْ يَتَرَاجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ ظَنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَتَقَوَّلُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر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 فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاغن فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَنَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم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 حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا آَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزواجهم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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد من ديارنا فلم كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِن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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أَقْدَامَنَا قالوا ربنا أفرغ علينا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والاذك كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَثَانُواَّذينَ يُ فِقُونَ أَمولَهُ مُ بَتِظَ اللَّهِ الْضَاتِ اللهِ وَتَثبتَ مِن أَمفُسِهِم كَمَ فَلِجَ كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ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 والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم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 فإن لم تفعلوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَنْوَالِكُمْ لَا تَضْلِمُونَ وَلَا تُضْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 او لا يستطيع ان يمله فليمل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِلَىٰ مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة, وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم So it is not for you that you don't have to read it and I will tell you if واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه